اسمع اسمع اسمع وهناك يا قلب من هم النظيم وهناك يا عمر شلون نذ بالعيش وهناك شلون احنا نضوق النوم وهناك ابو فاضل على الشاعر ميه هاي المحب اي اي وشفيا نريدك مبوائل الهم وشفيا على الماء شخص غسله وشفيا الجدول ومصاريم وشفيا ابكتر عباس ظلا على الوقي يا ابكتر عباس ظلا على اه اه اه اه